يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآكل يتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى وإن خفتم أن لا تقزبوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم, ما طاب لكم من النساء مثلا وسلاسا وارباع فإن خفتم أن لا تعبدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناه إلا تعلو وآت مثالا خذ قاتهم نحله فإن طبنا لكم عن شيء منفس فكلوه فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤسن فناء جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتفوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلية ما حسا إذا بلغوا المكاح فإن آلستم رشدا فإن آلستم رشدا وَلَهُمْ وَلا تَأْكُلُوا الْأَمْوَالَ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا كان إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ كَانَ فَقِيرًا فَإِذَا أَمْوَالًا وكفى بالله حكيبا للرجال لصيب مما ترك الوالدان والأقربون والإنساء لصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلنه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر الفسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه لهم قولا معروفا واليخشى الذين لو ترفوا من خلبهم ذري لم ضعف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا إن الذين يأكلون أموالاً ما ظلم إنما يأكلون في بطونهم نار وسوف لون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ سيئين فإن كن نسان فوق أثنتين فلهم مثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهم ولأبوي لكل واحدهما سند من ما ترك من ما تركين كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورده أبوا فليسلس فإن كان له إخوة فليسلس من رطية يوصي بها أوجين آباؤكم وأبلاؤكم لا تدرون أيهم أغرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم يطل ما ترك أزواجكم إن لم يطل لهم نولد فإن كان لهم نولد فلكم ربوا مما تركوا من بعد رطية يوصين بها أوجين ولهم الربع تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد عصية تصفون بها أوزين وإن كان رجل يورث كلالة أو الرعة أو أخت فلكل واحد فلكل واحد هم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية ينصى بها أو وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتنا الأمهار فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله منا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياسين الفاحشة نساء ويشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتعفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا واللدان يأتيانها منكم فآدوهما فإن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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني سبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعدنا لهم عذابا أديما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ثم ساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتون إلا أن يأتين إلا أن يأتين بساحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كَيُحْمِلُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ بِدَارِ زَوْجٍ مِنْكُمْ فَكَانَ لَكُمْ رِفْقًا فلا تأخذوا, فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ذهكانا وإذنا بينا وكيف تأخذونه وقد أضع بعضكم إلى بعض وأخذن منكم من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 من نساءكم من نساءكم التي دخلتم بهم فإِلَمْ تَكُونُوا دخلتم بهن فَلَا جُنَاحَ عَرِيمٌ وَحَلَائِنَ أَبْنَائِكُمْ لَلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا ذَنَّ إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحيل لكم ما وراء ذلكم أن تلتغوا بأمركم محصنين، محصن غير مساكين، فما استعثبهم به من نفآتهم، نأجورهم، نفريضة، ولا جناح عليكم في ما تضيئون به من الكرة. الله كان عليما حكيما وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَهِنَ فِي حِلْمِ وَلَاتِبِ مُؤْمِنَاتٍ فَرَنَّ مَلَكَاتَ الْأَيْمَانِ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ من فَغِفْلُونَ نَبِيذ يَهْمِنُ وَآتُوهُم نُدُورًا وَعَاهَدُوا لَهُدُورِهِم نَبِيذ الرَّعْفِ وَخَمْرَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا فإذا أُحِينَ فإن أتينا بفاعلكِ فعليهم أن يُصُوا على المحصنات فعليهم أن يُصُوا على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ رَفُورٌ حَكِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَآتَاهُمْ آيَاتِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أن يتوب عَلَيْكُمْ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلط الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا لَّهُ وَضَلَلَ مَنْ فَسَفَ سوفَ نُقِيمُهُ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا ما فضل الله به بعضكم على بعض وليساء لطيب ما استثبوا واسألوا الله من صدره إن الله كان بكل شيء عليما ولكم إن جعلنا مواليا لما ترك الوالي والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيزا <تصفيق> الرجال قوامون على من يساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا وبما صفالات قالتات حافظات للغيب بما حفظ را. صفالات قالتات حافظات للغيب بما حفظ را. واللاتي تخافن شو زهن فعذن وَهَدُوهُنَّ فِي النَّضَاجِعِ وَأَغْرِقُوهُمْ فَإِنْ أَطَعَانَكُمْ فَلَا تَدْرِغُوا عَلَيْهِمْ نَسَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَفَزْعُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إي يُلْقِي فِي الْحَشَا رَبُّكَ وَيُؤَنِّزُ بِهِ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وعبدوا الله ولا تشرفوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبه السبيل, وبه السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَرْخَنُونَ وَيَطْمَعُونَ النَّاسَ بِالْخِوَةِ وَيَفْتَرُونَ مَا هُمْ عَن كِتَابِ اللَّهِ غَافِلُونَ قَطُّ وَاعْتَبِرُوا والذين ينفقون أموالهم لئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قليلا فساء قليلا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأن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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يرد الذين كفروا وعقروا الرسول لو بهم الأرض لو تتوابهم الأرض ولا يختمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تكونوا بن لا عاد السبيل حتى تعتسلوا وان كنتم ترضى اولا سفر أو جاء أحد الغائقة من الغائق أولم تسمى فلم تجدوا ما أنفسكم فتيممو فتيممو فعيبا طيبا فامسحو يديكم وأيديكم إن الله كان عفوا الغفورا فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ويريدون أن السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله, وليا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ مَوَاضِعِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِلَا لِن يَنبَأَ بَأْسُنَتِهِم لَن يَنبَأَ فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واستمعوا ثم لكان خير لهم وأقوم لكان خير لهم وأقوم ولا كلا عليهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قللا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مقدراً معكم من قبل أن نقم سجونا فنردها على أذبارها فنردها على أذبار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 هُمْ وَإِنَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً أُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ يُطْعِمُونَ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِنْسِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا كَبِيرًا أَنَا الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَنَحْنُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيرٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُسْتَعَنُونَ نَا سَرِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ وَقَضَيْنَا جَنَّاتٍ آل لِإِبْرَاهِيمَ كَثِيرًا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ فَضَّعَ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْكَنًا لِّلْمُفْسِدِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نُفِجَ فِي الصُّورِ بَدَلَّنَّا أَمْثَالَهُمْ جُلُودًا الْعَذَابَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعينا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها النبي لا من أطيع الله وأطيع رسوله أول أمين منكم فإن كنعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسولين كنتم تؤمنون بالله واليوم الآتي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 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنبل الله وإلى الرسول رأيت, رأيت المنافقين يصدون عنك خدودا فكيف أطابتهم مصيبة بما قدمت عيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله في أولئك الذين يحلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم داؤك فاستغفر الله داؤك فاستغفر الله واستغفر له مرتل لوجد الله تواب الرحيم فلا ربك لا يؤمنون خد ذا يحكم في ما شجر بينهم فين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 ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعرون به لكان خيرا لهم وأشد تسليسا وإذا لآتيناهم من لدنا عظيما وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا يطيل الله الضَّالِّينَ إِلَّا غَرَّتْهُمُ الْفَوْلَا إِن كَانَ عِنْدَ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 فأنفروا، فانفروا سبأ أيقروا جميعا، وإن منكم لمن لا يبطلان، فإن أصابكم نصيبة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن لهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقول إن كان لم تكن بينكم وبينه موزة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما بل يقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلق فسوف نعطيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضافين من الرجال النساء والوزان الذين يقولون ربنا خلجن الذين يقولون ربنا خلجن من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 ألم سر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لنكسبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الجنيا قريب وإلى آخرة خير لمن استقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يجرفكم الموت ولو كنتم في ضروج مشيدة وإن تصبهم حسرة يقولوا ماله من عند الله وإن يقولوها به من عندك قل كل من عند الهام فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما سيئة فمن نفسك وأرسلناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يفع الرسول فقد أطار الله ومن تولى فما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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءوا ولو رجوه إلى الرسول وإلى أولي مِنْهُمْ لعلمه الذين منهم الَّذِينَ الذين مِنْهُمْ منهم فَضْلُ اللَّهِ الله وَرَحْمَتُهُ ورحمة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في فَنَفْضِ إِلَى نَفْسِهِ وَحَرِّضِ مُؤْمِنِينَ أَسْتَغْفِرُ أَنْ يَكُفَّ بَثَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَثَرًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَسْمَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كثل منها وكان الله على كل شيء مطيسا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها كان على كل شيء حتيبا الله لا إله إلا هو لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أفزق من الله حديثا فما لكم في منافقين في آتين والله أرّكتهم بما كتبوا أتريدون تهذو من ظل الله وَمَن يُبْيِرَ لَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَى فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَسَّى يُبَاجِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وجدتمهم ولا تستخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاكم أو جاءوكم حطرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فايعتدوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلي الفكمة اركتوا فيها فإن لم يعتدنوكم ونلقوا إليكم السلم ويكسروا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخلوهم وقتلوهم حيث سقفتمهم وأنا لكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن مؤمنا خطأا فتحدي رقبة المؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة من أهل إلا أن فإن كان عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميتاق فديت مسلمة إلى أهله فديت مسلمة إلى أهله وتحرير فَمَن لَّمْ يَجِدْ تَطْهِيرًا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْصِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا وغضب الله عليه ولعنه وأعذ له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا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 وكلا وعد الله الحسما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما زرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله أفورا رحيما ان النذيره توفاهم ملائكه ظالما انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأوى هم جمنا وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء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 وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُعَجِّزًا إلَى اللَّهِ رَسُولِهِ سُنَّةَ يُدِيرُكُمُ الْمَوْتُ سُنَّةَ يُدِيرُكُمُ الْمَوْتُ فَقَدْ رَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غفوراً رحيماً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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَقِمْ قَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ألم يطلوا فليطلوا فليطلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ لَكُمْ خَصْمٌ لَا تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمْنُونُ عَلَيْكُمْ لَيْلَتَهُ وَاعِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذًى نَّظِرَ أَوْ كُنْتُمْ نَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا إِنَّ اللَّهَ عَذَابُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَمْشُوهُ وَلَا قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إن فلا تكانت على المؤمنين كتابا موطوثا ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون إلى الله ما لا يرجون وَكَانَهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِحُفْرَةٍ بَيْنَ النَّاسِ بِسَحْرٍ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُ الْخَائِنُ خَصِيمًا وَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا وَلَا تُجَادِلِ الْعَادِيَ الَّذِينَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ تخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن جادل الله عنهم يوم القيامة أن من يكون عنده وكيلا وعمن يعمل سوء أَوْ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله جل الله غفورا رحيما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 فَقَدْ إِحْتَمَلَ بُطَانَهُ وَإِثْمَهُ بِنَاءٍ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُنَّ نَظَائِفٌ مِنْهُمْ أَن يُظْلِمُوكُمْ وَمَا يُظْلِمُنَّ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَلَا يَظْلُمُنَ كَمِّ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن فعلا وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ومن الناس ومن يفعل ذلك بثغاب رضى الله فسوف نؤفيه أجرًا عظيمًا ومن يشاف برسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.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 وقال لَن نستخذن لذابك نصيبا مفروضا ولا اذلنا انهم ولعن انهم وراء برا لهم فليبتغوا عذابا امعانا ولا امرا انهم فليغيروا خلق الله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 أولئك معواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعينوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتنا الأمهار أصلق من الله عزيمًا، ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب. من يعملون أن يجذ به، ولا يجذ له من دون الله وليه، ولا نصير.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 وهو محسن واتبع ملة إبراهيم واتبع ملة إبراهيم خنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفسونك في النساء قُلِّنَ لَهُمُ الْفِتْنَةُ فِيهِمْ وَمَا يُثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهَا تَمَنِّيْسَ فِيهَا إِلَّا أَن في لَا تُؤْفُنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ في حوزتنا والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقوموا ليتامها بالقصص وان لا تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وإن موعظة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا تناح عليهما أن يصلح بينهما فلا تناح خير وأحضرت أن وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بها تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لاتهنئوا كلا الميل فتدبروا كالمعنقه وان تفلحوا فاتقوا فني الله فكان غفورا رحيما وان يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسيا حكيما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 وَإِن تَكْفُرُوا فإن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَادِ اللَّهِ وَجِنَةً إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد تواب الدنيا فعند الله تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين بالقسط شهداء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 ثُمَّ الزَّادُ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ الَّذِي يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِم سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ رَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبِّتَغُونَ عِنْدَهُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَلَّ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 جهنم جميعا الذين يتربطون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان لكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا لا تصدقوا الكافرين عوريا لا تصدقوا الكافرين عوريا من دون المؤمنين أتريضون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرب أسفل من النار ولا تجد لهم نظيرا. إن الذين تابوا وصلحوا وعثروا بالله وأخلصوا دينهم لله فعُلَّم كم عن سَيُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا فَ يَفْعَلُهُ وَهُوَ بِعَذَابِكُمْ بَصِيرٌ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبِدُوا خَيْرًا أَو تُخْفُوهُ أَو تَعْفُوا عَلَى شُرٍّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفلقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعفدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفلقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا مرسى أكبر من ذلك فقالوا أرد الله جهرة فأخذتهم الصعفة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء هم البينات في بعد ما جاءتهم البينات فعفنا عن ذلك وآتينا موسى القالب بناء ورتفنا فوقهم الصور بتساقم وقلنا لهم دخلوا باب السجدة. وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميتة قنفليضة فبما نقضيه ميتة قهن وكفرهن بآيات الله وقدرهم الأنبياء بغير حصين وقولهم وقولهم قلوبنا غيظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتالا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى دن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِغَضَبِهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُم أَنذِرُوا وَأَكْلَهُمُ أَمْوَالًا نَّاسِيَةً بِالْبَاطِلِ وأعتدنا عليكين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم ويعملون يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمن وَاَيْمُ الصُّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب ولياسق وعيسى وئيوب ويونس وعيسى وئيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا وَرُسُلًا قَدْ قَصَفْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ حِجَارَةٍ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصِفْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَن لَّا يَكُونَ إِن لناس على الله حجة، لألا يكون لناس على الله حجة بعد الرسل؟ وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة. وَيَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد بَيِّنَ إِن الذين كفروا وظلموا لن يكون لهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم لما خاربين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاء حَفِينَ رَبِّكُمْ فَآمِلُوا خَيْرًا يَكُونُ وَإِن تَكْفُرُ فَإِنِّي مَرِيْلَاهِ لَاكِتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يا الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقيقة إِنَّمَا لِمَسِيحٍ عِيسَى بِالْمَعْلُومِ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَائِهَا وَكَلِمَتُهُ الْقَائِهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ولا تقولوا ثلاثة إن تهون خير لكم إن الله له واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لين يستنشف المسيح ان يكون عبدا الا ان يكون عبدا لله ولا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فَيَسْتَكْبِرُ فَيَحْصُرُهُ فَيَحْصُرُهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزِيدُهُم من فَضْلِهِ وَمَن نَّسَىٰ كَفَىٰ لَهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظًا فَرَوْعَةٌ لَّهُمْ فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَرَوْعَةٌ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وليا وَلَا نصيرا يَا مؤديه فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمه منه وفضله ويهديهم إليه ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفسون فقل الله يفسيكم في كلامه إن مرء هلت ليس له ولد وله أخت فلها لحظ ما ترك وهو يرثها إن لم يقل لها ولد فإن كان تسلتين فلهم السلسان ما وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَنِعْمَتَ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ